قال سَنَنْظُرُ أَصَدَقْتَ أَمْ كُنْتَ مِنَ الْكَذِبِينَ إِذْ هَبْ بِكِتَابِهَا ذَلَّفْ أَلْقِهِ إلَيْهِمْ ثُمَّ تَوَلَّ عَنْهُمْ فَنَظُرْ مَا يَرْجِعُونَ قَالَتْ يَا أَيُّهَا الْمَلَأُ إِن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 وَإِن نَّرْسِلَتْ إِلَيْهِم بِهَدِيَّةٍ فَنَاظِرَةٌ بِمَا يَرْجِعُ الْمُرْسَلُونَ